وَلَقَدْ كَرَّمَنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَ كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعم فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا يفترونك عن الذين أوحينا إليك لتفسري علينا غيره وإذا لدخدوك خليلا ولو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 الباطل كان زهوطا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا